وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مفه الشر جذوعى وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ دَٰٓئِمُونَ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكربون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا وينعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى مصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون